أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطارية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية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 قبله والمؤتفيكات بالخاطئ فعصه رسول ربهم فأخذهم أخذت الرabiyah إن لم ترى الماء حمل لكم في الجارية لنجعلها لكم تذكروه وتعياه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يوم إذه وقعت الواقع وشقت السماء فهي يومئذ واهية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 كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه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 تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا بِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ